إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال الأول أن المراد بالمقتسمين الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين وهو بمعنى التقاسم ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيثنه وأهله الآية أي نقتلهم ليلا وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وقوله هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة إلى غير ذلك من الآيات فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين القول الثاني أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها ويدل لهذا القول قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية وقوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الآية القول الثالث أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة فقال بعضهم هو شعر وقال بعضهم هو سحر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم أساطير الأولين وقال بعضهم اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن تلك الأقوال المفترات الكاذبة كقوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وقوله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وقوله إن هذا إلا اختلاق وقوله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وقوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا إلى غير ذلك من الآيات والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث ولا تنافي الثاني بخلاف الأول لأن قوله الذين جعلوا القرآن عضين أظهر في القول الثالث لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة كقولهم شعر سحر كهانة إلى آخره وعلى أنهم أهل الكتاب فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزأوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها أو القرآن لانهم امنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره وقوله عضين جمع عضه وهي العضو من الشيء اي جعلوه اعضاء متفرقه واللام المحذوفه اصلها واو قال بعض العلماء اللام المحذوفه اصلها هاء وعليه فأصل العضه اضاهه والعضه السحر فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرا كقوله إن هذا إلا سحر يؤثر وقوله قالوا سحرا لتظاهرا إلى غير ذلك من الآيات والعرب تسمي الساحرة عاضها والساحرة عاضها والسحر عضها ويقال إن ذلك لغة قريش ومنه قول الشاعر أعوذ بربي من النافثات في عقد العاضه المعيضه قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيه فإن قيل بم تتعلق الكاف في قوله كما أنزلنا على المقتسمين فالجواب ما ذكره الزمخشري في كشافه. قال فإن قلت بم تعلق قوله كما أنزلنا قلت فيه وجهان أحدهما أن يتعلق بقوله ولقد آتيناك أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه وقيل كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سورة البقرة لي ويقول الآخر سورة آل عمران لي إلى أن قال الوجه الثاني أن يتعلق بقوله وقل إني أنا النذير المبين أي وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين يعني اليهود وهو ما جرى على قريضة والنظير جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز لأنه إخبار بما سيكون وقد كان انتهى محل الغرض من كلام صاحب الكشاف ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في البحر المحيط ثم قال أبو حيان أما الوجه الأول وهو تعلق كما بآتيناك فذكره أبو البقاء على تقدير وهو أن يكون في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف تقديره آتيناك سبعا من المثاني إيتاءا كما أنزلنا أو إنزالا كما أنزلنا لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك قوله تعالى فاصدع بما تؤمر أي فجهر به وأظهره من قولهم صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أمر به علنا في غير خفاء ولا مواربة وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية وقد شهد له تعالى بأنهم امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه في مواضع أخر كقوله اليوم أكملت لكم دينكم وقوله فتولى عنهم فما أنت بملوم إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم سيكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله تتمة لهذا الحديث فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته